قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء أهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد وَدَعَلِمَ مَا تَرْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعَمَدَنَا كِتَابُهُ الْحَفِيظُ فَالْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ نَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيضٍ أَفَلَمْ يَرَضُوا إِلَى السَّمَايِ فَأَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا كَيْفَ بَنِينَهَا وَزِينَنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ خُرُوجِ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميدا كذلك الفروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أثعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ونا قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصي به نفسه ونحن أقرب إليه من حب الوريد إذ يتنق المتنقان عن اليمن وعن الشمال قاعدة لا يلفظ من قول إلا إن لديه رقيب عديدة وجا سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم وعيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت اتكل نفس و جاءت كل نفس و جاءت كل نفس, نفس معنا معنا سائق و شهيدة سائق و كنو نفسي معها معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله لقد كنت في غفله لقد كنت في غفله من هذا ما كشفنا عن أصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما ندين عتيد. ألقيا في جمنا كل كفار، ألقيا في جمنا كل من ناعل الصير معتدم مريدا الذي جعل مع الله لهن آخر فألقياه في العداد الشديد قال قرينه ربنا ما أعطيتم قال قرينه ربنا ما أعطيتم ولكن كن في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت اليكم بالوعيد وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يننسن القول لدي ما يننسن القول لدي لا يبدن القول نسي وما أنا بضلّا وما أنا بضلّا وما أنا بضلّا من العذب قال انا تختصمون لدي وقد قدت اليكم من عيد نعيدن قولنتي وما انا بظالم وما انا دم منا من العبيد يوم نكون نجما ما لهم وتقولها من مزيد وتقولها من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب, أواب حفيظ من خشيا الرحمن بن الغيب من خشيا الرحمن بن الغيب وجا أب القلب منيب ودخنوها بسناب. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر ما كان له طلب لمن كان له طلب أو القسمة وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما كستة أيام وما مسنا باللوب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 ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت وإلينا المصير إن نحن نحيي ونموت وإلينا ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرايعا ذلك رجع علينا